تزكى وذكر اسم ربه فصلّى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا في السحف الأولى سحف إبراهيم وموسى